بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميب تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم من الناس من يشتري لهو الحديث ليبلع سبيل الله بغير علم ويتخذها هزورا الذين آمنوا وصدقوا بالرسول وناصروا وناصروه في سبيل الله أولئك هم الصادقون وصدقوا بالله وصدقوا بالرسول والذين آمنوا وصدقوا بالرسول أولئك هم الصادقون فسبح اسم ربك الأعلى وادعُ وعزي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا أبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ورصينا الإنسان بوالديه حملته و في صالحه في عامن وفي صالحه في عامن ان نشكو والوالدك ليس لك به slå den i denne أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمحروف وانهار المنكر واصبر على ما أصابك خدك للناس تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشرك وقضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في السَّمَاءِ وَارِثٌ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَحَسْبُهُ عَلَيْكُمْ يَعْلَمُ الذِّرِيَّاتِ مَا يَعْطِيهِ إِلَّا نَاصِعٌ يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ هُوَ هُدًى وَذَا يَدْعُونَهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ إن اقناه والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم لا خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة الله سمع بسيط اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ تَدْبيرًا فَجَعَلَهُ ذِكْرًا وَجَعَلَ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 Wa ma tadiri nafsuh